مشاهدين الأعزاء مساء الخير وأهلا بكم ولقاء جديد ولسه فاكر في حلقة الليلة بنفتكر مع بعض أحد الأفلام السينمائية اللي حقق نجاح ومازال ينال إعجاب الجمهور لما بيعرض على الشاشة الصغيرة وهو فيلم الأيدي الناعمه حضور المناقشة مع الجمهور حول قيمة العمل في حياة الإنسان وبيساعدنا يكون ضيف حلقتنا الليلة بطل الفيلم الفنان أحمد مصر أهلا بيك معي أهلاً نان احمد مظهر يا ترى لسه فكر فيلم الايدي الناعمة اه طب فاكره كويس يا يا ترى حضرتك لسه فاكره فيلم الايدي الناعمه اه طبعا هو ده يتنسي ايوه انا فاكره ده فيلم كان بتاع احمد مظهر وفيلم كان عظيم وبيمثل العهدين العهد السابق والعهد بعد الثورة فاكره فيلم لطيف قوي قوي كان عجبني اه طبعا فاكره اه طبعا فاكراه طبعا فاكراه فاكر فاكر بصرحيه في الحكيم وفاكر البصرحيه نفسها وفاكر الفيلم فنان احمد مظهر حضرتك قديت دور البرينس في فيلم الايدي النعيمة فهل حضرتك صادفت برنس حقيقي في الواقع يعني هو انا كان كومنداني البرينس اسماعين داود كان امير وكان قائد الالاي الخيالة وبعين قائد السلاح نفسه وكان رئيس الاتحاد برنس اللي هو طاهر باشا وكان رئيس نادي الصيد اللي انا برضو كنت عضو فيه و... وبلعب رمايه برضو فريق الرصاص كنت عضو في نادي الصيد فيه كان برضو رئيس وبرنس اسماعيل داود وكان يبقى اخو البرنس اسماعيل داود متاسف دوك كان اسمه منصور داود يعني نقدر نقول إن من خلال احتكاكك مع البرنسات وده اللي خلى حضرتك تأدي هذا الدور بهذه البراعة يعني قدرت تختزن بعض الحركات بعض التفاصيل بعض الملامح في شخصياتهم وشفناها من خلال فيلم الايدي الناعمه اولا قبل أن نخوض في الأمراء برضو تاني من سبهاش أنا اخترت شخصيه من الممثلين يعني زي ما تقولي سيادتك كده رائد ليا في اختيار الشخصيه وطبعا احنا بنبقى على حسب الشخصية المكتوبة يعني الشخصية معدرش انا ابتدعها من الاول هي مكتوبة كده كان الله يرحمه ستيفان روستي فانا شفت ان اداء ستيفان روستي يعني حجر بداية من هنا نبدأ وإن صح التعبيري يبقى من هنا نبني اللي بيتميز بايه بالتعالي الاجوف فزي ما قلت لستك الامراء الثلاثه دول ما كانش عندهم تعالي خالص وبالتالي ما فيش اجوف وكانت هذه هي الشخصيه المرسومه النموذج اللي شفناه في الفيلم نموذج البرنس هل ده فعلا نموذج واقعي وكان موجود زمان الى حد ما يعني ما نقدرش نقول ان كلهم كانوا كده بس جايز ان في بعضهم كان بالطريقه دي ممكن قوي ايه الاختلاف اللي حضرتك شفتيه الاختلاف ان هو كانوا مطلعين إنه هو يعني في نوع من العجرفه والادم التاقلم مع الواقع وأعتقد انهم كلهم كانوا متعلمين يعني وعلى درجة كبيرة من الوعي كلهم حسب ما شفنا بعد كده انهم تاقلموا مع الوضع وفي كتير اشتغلوا على واقع طبعا اه ما عدا مثلا السياق الفيلم يعني عملوا شويه حاجات اضافات بتاع كده يعني انما هو كده الاماره طبعا كانوا عجينه ثانيه غير عجينه الشعب الفلاحين وطبعا كان يستكتر قوي ان هو يشتغل عشان لقمه عيش وطبعا كتير يبقى عنده أرض وعز ده كله بعدين ينزل يشتغل بإيده لا صعب شخصية الأمير ما قدرش أقول إنها واقعية مية بالمية وإنما هي خليط من الفانتازيا ومن الواقع ومن خيال في الحكيم اللي هو دايما بياخد الأمور جدية جدا جدا وبيديها الملح بتاعه اللي هو فيه حلاوة النكتة حلاوة كلمة الحوار العزبة بنفس الوقت ما بيبعدناش أو يعنصل بالموضوع لكن بيقدمه بأسواب مختلفة فعلا انا كان ليا صديق امير كان اسمه الأمير شهاب كان من أحد الفروع يعني متعلق العائلة الملكه مم. إنما كان راجل طيب ما كانش يعني متعجرف لأنه هم كان جزء كبير منهم كان عايش على حياة أمراء الكبار زي يوسف كمال مثلا كان بيصرف على عشرة خمستاشر أمير فدول النوع ده التاني ده ده كان نوع يعني ما هوش متعجرف لأنه عايش عيشة بسيطة أما الأمراء الكبار بقى دول كانوا تقريبا مختفين ما كانواش بيظهروا في المجتمعات الأمير شهاب اللي كنت أعرفه ده كان في حالته مشابهه أحمد مظهر كده وقابلته انا بعديها في روما وكان بيشتغل في الريسبشن بتاع المطار وليته كان تعبان قوي. والله مش كل الأمراء لأن الأمراء زي أي اسره فيهم الأغنية وفيهم اليدو عايشين فالعايش ده يعني بيتصرف تصرف الراجل زي اي واحد في الشعب يعني كان فيه ممكن يبقى امير فقير مثلا اه ما عندوش الكمئة اقصد بالفقر انه ماهوش في مستوى الامر الكبار بمعنى بمعنى ان مثلا بعض الأمر كان عندهم 6 تلاف فدان و10 فدان مش زي أمير عنده مثلاً 100 فدان لو قلنا بالنسبة للفيلم ده بيناقش قيمة العمل في حياة الإنسان وأهميتها وإنه الإنسان مش بأصله أو مش بالأملاكه أو مش بالنياشين اللي بيملكها إنما بمقدار العمل وبمجهوده الشخصي حضرتك تفتكر لو الإنسان عنده فلوس كتيرة أو مقتدر يستغنى عن الشغل او عن العمل ولا لا لا العمل لا أو نوع من أنواع لا وضرورة من ضرورات النفس البشرية بل والتركيب البشري نفسه بمعنى لا لازم يمشي الحصان لازم يجري في اليوم 30 كيلو عشان رجليتي بقى سليمة عشان الدوره العضلات إذا الانسان راخر ومن هنا كانت الرياضة هي الرياضة إيه؟ تعويض عن العمل لكن لو الإنسان بيعمل وعامل حساب ان العمل ده ضرورة جسدية كمان ربما مالجأش للرياضة فعلا بيؤمنوا إن الشغل ده عيب أيوة وأي واحد غير الامره اي واحد مننا يكون متعود ان هو عنده املاك وعنده ارض وعنده عز وما يشتغلش عمره بايده وبعدين ينزل للمستوى ده شيء طبيعي المستوى ده يعني مستوى الشغل آه طبعا دي بتبقى يعني صعب خصوصا لما يكون كبير مش لسه صغير وحيتعلم من اول جديد لا ده خلاص كان خاد الوضع ده وصعب عليه بقى انه تاقلم تاني ولو انه في الاخر اتاقلم برده ده في الفيلم في الفيلم وفي الحقيقة في الحياة ما لحقناش نشوفهم انه هم ما قعدوش هنا عشان يتاقلموا اغلبهم هاجر واللي قعد هنا نزوى على جنب ان كان عنده بقية من فلوس او حاجة عاش بيها الناس دي كانت بتعمل ايه في حياتها يعني بتقضي وقتها از أبدا كانوا زيارات وعزايم وليالي ملاح وكل حاجه يعني, يعني وفصح عايشين. رفاهية يعني؟ رفاهية بقى. اللي أنا أتذكروا إن في ناس كتير كانوا أصحاب أملاك وما عندهمش احتياج إنهم يشتغلوا في ال... وبالعكس كان بيشتغل برضو مثلا إنه هو ي... يعمل حاجة خيرية حاجة تقود على المجتمع بالنفع يعني كانوا بيفكروا في حاجات يشغلوا بيها وقتهم أكترها كانت اجتماعية كان في حاجة اسمها عاطلين بالوراثه عاطلين بالوراسة تقصدي الأمر يعني اللي هم ما بيشتغلوش وعندهم أطيان وأملاك هو الأطيان بيديرها لا تقدرش تقولي عاطل بالوراسة لأن لما يكون واحد عنده مثلا ألف فدان أو ألفين فدان أو أكتر من كده ده مش عاطل ما هو برضو بيشوف مزرعته الجماعة الأمر اللي هاجروا وراحوا فرنسا كلهم اشتغلوا اللي عشان يعيشوا لكن اللي كانوا عايشين في مصر وقعدوا في مصر كان صعب جدا انهم يشتغلوا اولا كانوا يخافوا ان, إن الشعب هيعملهم معامله مش مش هي ف يعني موظف عندي وبتاعه مش عارف لكن كان في اوروبا مش معروف ف يعيش كان لازم يشتغل طيب هل كان في فئه بنقدر نقول عليها عطلة بالوراثه في فتره من الفترات اه في في في في ناس كتير قوي عاطله مش برنسات ولا حاجه لكن هو اتمن اتولد وابوه سيب له ثروه كبيره جدا فيقول لك ما فيش لازمه يعني اه كان كتير ناس عاطلين ناس اغنياء وتركوا ثروه لاولادهم ودي حاجه كانت لابد ان الاولاد انهم يعيشوا من الثروه دي مشهد القطط لو حضرتك تفتكر هيك لسه فاكر المشهد ده القطط وهي بتجري على السلم وحضرتك مع الفنان صلاح الفقار و يعني يا ريت تكلمنا على المشهد ده انا بحب القطط وما اقدرش يعني اقسو عليهم لكن كنت بامثل هذه القسوه عشان الشخصية تكتمل وبرضو هو ما أزاش الحيوانات بقدر ما هو كان عاوز يـ يـ يـ يـ يعني يخوف الست صاحبة القطط من المكان فلما لقت ان هذا المكان بتسرق منه القطط ابتدت يعني الحجر الاول في كراهيتها للمكان كان حضرتك هي قيمة العمل في حياة الإنسان؟ يعني مثلاً لو الإنسان بيمتلك فلوس كتيرة جداً تغني عن العمل هل مهم يشتغل ما مالهاش قيمة الفلوس جنب الإنسان لما يعمل ويحس بذاته ان هو يعني قد حاجة للبلد اللي هو عايش فيها والمجتمع بتاعه ويعني بدليل إن الفلوس مش كل حاجة الفلوس بتروح انما اللي بيعمل حاجه بتفضل باقيه الى ابد الدهر الشغل بيعمل ايه لحضرتك بينش... بي... ده بيديني شباب وبيديني نشاط وبيديني كفاءه انا بقى عارفه ان بكره علي اعمل كذا كذا كذا مش حنام في السرير لا عندي شغل لازم انجزه ده حاجه عظيمه تفرق جدا تفرق إيه لو ما اشتغلتيش يعني كان يحصل لك إيه؟ يحصل لي أنا انا اموت واعجز اه العجز بيبان علينا في شكلنا لكن في من جوه طول ما احنا بنشتغل ما بنعجز. بتفرق ان الواحد بيبقى فراغ وبعدين ابتدي يكبر مواضيع مثلا حاجات تبقى صغيرة تافهه كده تبص هتكبر في دماغ الواحد لكن لما بتشتغلي اول بتحسي بكيانك وبعدين الأمور بتتبسط بالنسبه لك الحاجه الكبيره قوي كده بتبان صغيره هو ما فيش داعي للشغل بالنسبه <تصفيق> وواحد عنده مثلا ألفين جنيه في الشهر ما هو هيشتغل حياته ليه ما كانش اللي باعث الفلوس ما فيش ما فيش شغل يعني ده رأي حضرتك حاجة إلا إذا كانت حاجة يعني شرفية أو حاجة لها برأي حضرتك يعني لو الواحد عنده فلوس رأي. لو الواحد عنده فلوس ما يشتغلش لا هو لازم يشتغل ينمي ينمي ويكبر السرواء لأنه دعم الوطني كمان بأكد إنسانيته بيظهرها بزي بي ما تكوني ب ب ب إزاز وعلي شوية تراب لما بت... العمل هو اللي بينفض التراب ده على الإزاز بيخليك تشوفه من خلال هذا الإزاز ده السماء والشجر والجمال وكل حاجة هذه كل حلقة بنعرض رأي الجمهور في أداء الفنان أو بطل الفيلم للدور اللي أم بي اسمح لنا نعرض على حضرتك بعض الأراء دي وكمان في بعض من الجماهير بيوجهوا لحضرتك بعض الأسئلة ممكن تجاوب عليها دلوقت أقول له إنه كان مبدع مبدع مبدع إلى أقصى حد يعني قام بالدور حسب ما هو مطلوب منه بطريقة أقنعت المتفرجين كلهم والمشاهدين كلهم بأنه فعلاً برنس عاطل وما ورهوش حاجة غري أنه يعني يستعرض قربها بتاعته والمجد الزائل بتاعه حسيت أنه قريب مني حسيت أن هذا الرجل اللي أنا أعرفه في الحقيقة قد إيه متواضع وقد إيه لذيذ وقديه بس بالامير أداني هذا المظهر المتكبر متعجر فيه اللي برضو في قلبه دي عظم الحكيم جواته مليان حنان ومليان تقبل للتغيرات الاجتماعية اللي هو عايش يعني نجح في أداء الدور أعتقد كأن الدور اتخلق له. ممتاز ومتهاقلي مفيش حد كان يجسد ضغضة زي أحمد مصر مجسده أبداً لأن الملامح الأوسطقاطية العظمة العنجاحية الحاجات اللي هو قام بها على خير ما يوام هو الفنان ده خلق فنان بالرغم من أنه كان ظابط لكن خلق فنان ودور عطل. الامير في الفيلم ده عظيم مثل الاماره كما يجب ان تكون لعب دوره كويس جدا تمام يعني ما فيش احسن من كده شكرا ده كلام جميل جدا يعني مش سؤال بمعنى الكلمه ده يعني اطناب ما يستحقوش يعني ممكن اساله إنه احنا شفناه في الفيلم ده كان دمه خفيف جدا وفي وفي المسلسل بتاع فضل مع الداوي كان ولو انه دور جاد لكن كان دمه خفيف فلما يخش في في الحاجات الكوميديه يبقى تالي ظريف جدا يعني يعني السؤال ده يقال للمنتجين بس انا برضو عملت يمكن فيلمين ثلاثه كانوا معمولين على دهك من اوله انا برضو خدت الدور الجد بتاعي زي لصوص كانت لكن زرفاء وزي الجريمة الضحكة دي كانت افلام كوميدي من الاول ويمكن في لمسات كوميدي برضو بشكل اكتر في آآ ليلة الزفاف وفي لوعة الحب الفنان من احمد مظهر حضرتك قديت العديد من الادوار يعني الادوار الكوميدي وحضرتك نجحت فيها والادوار التراجيدي لكن أي اي الالوان آه من الأدوار الادوار احب لك شخصيا يعني. عملت في حياتي ما اخدت عنه جوائز من اعمال دراميه ما فيهاش لمسه كوميدي زي مثلا زوجة العذراء انا اخدت جائزه اولى في الزوجه العذراء واخدت في دعاء الكروان جائزه اولى الليله الاخيره جائزه اولى جميله بحريد جائزه ثالثه وسام العلوم والفنون ده عن جميع الاعمال يعني لكن اصدقل في الاربع جوائز دول ما كانش فيهم فيلم كوميدي فاذن انا ما اقدرش اتنصل من الادوار الجد وبجانب هذا بقى أنا عملت وايسلامية عملت الشيماء عملت صلاح الدين يعني عملت بقى الطريق المسدود عملت النظارة السوداء بما اقدرش اصبغ نفسي بـ بالكوميديا عموما احنا بنتمنالك التوفيق في كل اعمالك القادمة وبنشكرك على هذا اللقاء انا اللي متشكر